تطوع في الشرق وجوابه اه خيرا من العرب اللي م. م. أو نعم طيب الآن فمن تطوع تطوعا خيرا أو من تطوع خيرا على أن نجعل تطوع بمعنى فعل فتكون خيرا مفعول به أو نجعل فمن تطوع طلبا الخير فتكون مقعولا من أجله والمعنى على كل التقديرات المعنى واحد يعني فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير لهم ومعلوم أن الفعل ما يكون طاعة إلا إذا كان موافقا لمرغات الله عز وجل يعني يكون خالصا لوجهه موافقا لشريعته فإن لم يكن خالصا لم يقبل وإن كان خالصا على غير الشريعة لم يقبل لأن الأول شرك والثاني بدعة وقوله قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له فهو خير له من اين يعني بمعنى هل نجعل خير اسم تفضيل اسم تفضيل يعني خير له من من سواه او نقول هذه خير اسم دال على الفضل مجردا عن مجردا عن التفضيل لأن ما عندنا الآن مفضل ومفضل عليه يحتمل أن يقال فمن تطوى خيرا فهو خير له ممن من عدمه لكن كان هذا المعنى ضعيف لأن كون اللي تطوى خيرا خير له من عدمه أمر معلوم فهو كقول طائل السماء فوقنا والأرض تحتنا وقول الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء نعم لكن الظاهر والله ما أعلم أنها بيان لأن هذا الخير فقط مطلق وأنه مجرد عن اسم التقضير فمن تطوع خيرا فهو خير له ويذكر في هذه الخيرية أنه يجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبمائة ضعف إلى أعضاهم كثيرة ثم قال وأن تصوم خير لكم هذا واضح إن المراد بالخير هنا التفضيل يعني أن تصوم خير لكم من الفدية وهذا يمثل به النحويون للمصدر المؤول للمبتدا المؤول فإن قوله وأن تصوم النصريه وتصوم فعل مضارع والمرتدا ما يكون لسما لكن هنا مؤول ولا لا مؤول. والتقدير سيام. سيام. سيام. وصيامكم خير لكم وصيامكم خير لكم طيب ايش ذلك خير من وصلنا في المطلب امم في المطلب اي هو خير اي شيء كل قلنا تقول العكس اي مفهوم دي مفهوم نعم وأن تصوموا خير لكم يعني من الفدية وقوله إن كنتم تعلمون هذه جملة مستأنفة والمعنى إن كنتم من ذوي العلم تفهموا وإن هنا ليست شرطية فيما قبلها يعني ليست وصلية كما يقولون يعني ما نجل أليس لنا إن علمنا فإن لم نعلم ألا خير بل إنه مستأنفة ونهذا ينبغي أن تقف, تقف استدل بها على حكم الكبير والشيخ الشيخ والشيخة لا يطيق عن الصيام قال عن كل يوم مسكين نعم ابن عباس تدل بهذه الآية على أن الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم من كل يوم مسكين فوجه استبداله رضي الله عنه هو أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الإطعام عديلا للصيام فخير بينهما كان العجز عن الصيام مشعين يعين الإطعام لأن الله تعالى جعل الإطعام عديلا للصيام عند القدرة عليه فأولي من هذا أن من لا يقدر على الصيام وعجز عن عجزا مستمرا فإنه يأتي بما جعل عديلا له وهو الإطعام وهذا من فقه رضي الله عليه. هذا من فقه طيب قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم من حيث العرب كيف نعرفها يا أبا إذا نعرف أنفسهم إعرف تفصيلا حرف مصدر ينصب An harvomaster jansib jansib murat tason mu musok bi an valmistunut jaan jaan jaan jaan jaan أن وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه في تويل مصتر، في تويل مصتر مبتدأ خير ثم جاء في ظم ظهر في آخره، طيب قولوا تعالى إن كنتم تعلمون. هل هو قيد في الخيرية ولا ماذا؟ خير لكم إن كنتم تعلمون. الناس يعني فإن لم تعلموا فلا يستخير الله. لا أجدك. لا. لحظة. لحظة. لحظة. وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني إذا قلنا إن هذا الشر عائد على الجملة التي قبله صار المعنى أنه خير لنا إن علمنا فإن لم نعلم فليس خير الجحر نعم شرط الخير شرط الخير يعني فإن لم نعلم فليس خيرا أجاك كيف نقول يعني جملة سافية إذا تحقق فيها مصادفة وخير خير الله ما خامم جملة مستقلة, مستقلة. صح ماهي هي في التي قبلها ليست قيدا بل هي مستقلة يعني إن كنتم من ذوي العلم نعم فاعلموا أن الصوم خير فعلموا أن الصوم خير وليس المعنى أنكم كنتم من دولة العلم فالصوم خير لا فعلموا وهذا ن ن نشوف الآية الآن ونضيفها من فوائد لأن ما كتبنا تفسير إن كنت تعلم ما تفسير إن لا أخذنا كتب من فوائد ما <تصفيق> كنا يعني كملنا آية الوصية <تصفيق> <تصفيق> طيب <تصفيق> قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قُتِبَ عليكم الصيام إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية الصيام لأن الله تعالى صدره بالنداء وأنه من مقتضيات الإيمان لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين وأن تركه مخل به لأنه إذا كان من مقتضياته فتركه يخلو فيه نقص فيه ويستفاد منه من, من الآية الكريمة فرضية الصيام منين من قوله كتب ويستفاد منه أن الأمم السابقة تصور من قوله كما كتب على الذين من قبلكم ويستفاد به استعمال تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام به تؤخذ كما كتب على الذين من قبلكم ويستفاد من الآية أيضا فضل هذه أمة حيث ك حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجات الكمال كما ترقى إليه إليها من سبقه نعم ويستفاد من هذه الآية الحكمة في إجابة السؤال قوله لعلكم تفتقون ويستفاد من الآلة الكريمة فضل التقوى وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية إذن فهذه الغاية غاية عظيمة ينبغي الإنسان أن يسبك السبل الموصلة إلى التقوى وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى وهي اعتبار الذرائع، يعني ما كان ذريعة إلى الشيء فإن له فكم ذلك الشيء فلما كانت تقوى واجبة كانت وسائلها واجبة ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواضع الفتن لا ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا يكلمها كلاما يتمتع به معه لماذا؟ لأنه يؤدي ويكون ذريعه إلى الفاحشة فيجب اتقاء ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سمع بالتجال أن يبتعد عنه لعل لا يقع في فتنة ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه حكمة الله عز وجل استفد منها حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات بتنويع العبادات لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة منها ما هو مالي مح ومنها ما هو بدني مح ومنها ما هو مركب منهما Kuten yksi, joka on kunnioittava. هو on kunnioittava. ما on kunnioittava. Joka on kunnioittava. Joka on عن Joka on kunnioittava. Joka on kunnioittava. Joka on kunnioittava. Joka on kunnioittava. Joka on kunnioittava. Joka on kunnioittava. Joka on kunnioittava. Joka فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في التقييم وتعبي وتعبده عبادة وسبانه وبحمده أنه نوع عليه العبادات يأتي تحنهم ربما يكون انسان كري يكون إنسان كريما، فيكون بدل الزكاة عليه من أهون ما يكون. قال حين ما يحصل الامتحان الكامل بإجابة الزكاة ربما يكون عند الإنسان رياضة. رياضة نفسية. نفسية فيهون عليه أن يصلي وأن يتوضع وأن يتصل في الليالي الباردة وما أشبه ذلك قد يكون عند الإنسان صبر عن المعبور يهون عليه الصوم يقول أصوم شهر ولا أدفع ثلاثة ريالة نعم لأن المال يحبه حبا شديدا والصوم يقول ما يشبه ما هو إلا أن يقدم الغد شوي وآخر العشاء. بسيط ولكن إياك أنك تأخذ من ثلاثي ريال واضح فالناس يختلفون ولهذا غلط من أفتى بعض أهل العلم حيث وجب عليه كفارة فيها صوم وعتق فقال له صم شهرين متتابعين ولا تعتق لماذا والعتق مقدم على الصيام قل لأن هذا الملك لو قلنا له عتقلقته يعتر، ها؟ عاش رقاب ولا سميوم، أحبوا إليه من صيام يوم،, يوم. حنا أزمناه بهذا لأنه أغلب في حقه لكن هذا هذا النظر غير صحيح، لأنه في مقابلة نص. النص فلا يقبل. أنا أتيج بهذا لأجل أن أضيّم أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تنويع التكريف للعبادة فهذا الرجل مثلا الملكي يمكن يهون عليها أن يبذل أموال كثيرة في الزكاة لكن يشق عليه أن يصوم ولهذا أبتي بأنه يصوم بدل العتق. لكن الله عز وجل جعل العبادة حقيقة امتحان للعبد والعجائب في زمن هذا أننا نصبر على الصيام يعني و... ومنا من لا يصبر على الصلاة تجد يصوم رمضان لكن الصلاة ما يصد إلا من رمضان إلى رمضان إن صلبا في رمضان نعم وهذا الأشخ خطأ في التذكير خطأ في التفكير، لكن الصلاة حيث أن تتكرر كل يوم صارت هلنة على النساء والصوم نعم يكون عنده صم ولهذا إذا بقوا يذمون شخصا شخص يقول هذا مهبص ومو يصلح فيبداون بترك الصوم ايوه طيب نرجع إلى الآية هو من فؤ ايام ماضيه الى اخر يؤخذ من يهلكين آمن ما سوء إلا المؤمن لأنهم قضاة الإيمان طبعا. لا نعم هذه حكمة التشريع نعم يستفادوا منها أيضا حكمة التشريع مما ذكرنا ذكرنا نعم قصة الملك تعالى نعم خلنا نذهب المصاصح المرسلة إيه لا مهما مسالم والمصالح المرسلة لا نرى إتفاح لأن المصالح المرسلة المصالح مورثة إن كانت صح... إن كانت مصلحة حقا فالإسلام قد قد اعتبرها وإن لم تكن مصلحة فالإسلام لم يعتبرها هذا الرجل لاحظ إن نكلف ال ال عرب هذا بالإسلام لاحظ هذا لكن ما لاحظ أننا نفك رقابة من الرقم فك الرقاب من من ما فعلناه فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ما هي فقرقبة سفاء تسهل عنه نظر أنه أزجر النفس لا أبدا لكن هذا أنفى كثير عند هذا يعني يزجر النفس صحيح لكن هذا أنفى هو زجر نفسه إذا لمكن عنده خوف من الله إلا بالعقوبة أو الكفار أو سفايح. لكن هذا أنفى والله حكيم جل وعلا فهذه أنفى للعب والمهم أن المصائل الهنوصلة التي ذكرها بعض الناس من الأذلة ما له معنى هي في الواقع إن كانت مصلحة معتبرة فلا في الشرع قد اتها بها وإن لم تكن مصلحة فالشرع قد ألغاه وليس مخالفة الشرع وليس في مخالفة شرع مصلحة أبدا طيب قوله تعالى أيام معجودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يستفاد من هذه الآية أن الصوم أيام قليلة أيام معدودة ويستفاد منها أيضا سلوك الأساليب التي تهون على المرء ما يتوقع مشقته عليه كيف ذلك أن <تصفيق> نجعلها سلوك الأسهليب التي تهون على الإنسان ما يتوقع أن يشق عليه إذا كدت أياما معدودات يعني أنها بسيطة لا صعبة ولا فيها كلفة ولا مشقة ويستفاد من الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده من, من, من, من, من دقتلة الأيام ما فرض علينا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة إنما فرض أيام معدودات هي شهر شهر رمضان كماسياه إن شاء الله ومنها أيضا من إثبات الرحمة قوله ومن كان مريضا فمن كان فمن كان منكم مريضا ومن كان منكم مريضاً ويستفاد من ذلك من الآيات الكريم أيضاً جواز الفطر للمرض جواز الفطر للمرأة. طيب. ألا يستفاد منها الإيمان إلى أن الفطر أفضل. ننف. عدة من أيام أخرى. عدة من أيام أخرى. فأرسل فا. فتح الله الباب ما قال فلا يصوم فقال فعدة من أيام أخرى فهذا كأنه فتح باب للمريض أن يفتح وعلم أن المريض بالنسبة للفطر ينقسم إلى ثلاثة أقصر أولا أن لا يتأثر بالمرض بقص بالصوم أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا ولا يشق عليه الصوم مع مرضه فهنا يصوم لا يفضل يصوم يجب أن يصوم ثانية أن يشق عليه الصوم يشق عليه الصوم لكنه ما يضره فالصوم هنا مكروه يكره أن يصوم مع المشقة لأنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بما رخص الله له فيه لأن هذا الإشقاق على النفس مع ترخص الله عز وجل كأنه ينبئ عن كون الإنسان غير قابل لهذه رخصة غير قابل وقد قيل إن اللئيم من يرد الكريم والكريم يحب أن أن أن يأخذ الناس يروخسنه كما جاء في الحديث ناله يحب أن يروخسنه الحال الثالثة أن يتضرر بالصب المريض يتضرر بالصب كما لو كان مريضا بالكلى التي تحتاج دائما إلى إلى الماء هنا يحكم مم. عليه الصوم لا يجوز له أن يصوم لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما نعم قال كما كريما يا إن باذن الله ايمن رب الكريم اي كيف ربنا حبيبي انت صايم الرسول بعض الصحابه في السفر لا ما جينا بس السفر الى هذا في المريض هذا في المريض طيب يستفاد من آية الكريمة جواز الفطر في السفا جواز الفطر في السفا وأرحم الله ترى هنا الآية طيب ويستفاد منها أيضا الإيماء إلى أن الفطر أفضل لقوله فعدة من أيام أخرى لكن هذا ليس بصريح في الآية ولذلك وردت السنة في الصوم في السفر وردت السنة في الصوم في السفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وكان الصحابة منهم من يصوم ومنهم من يفطف ولا يعيب المختل على الصائم ولا الصائم على المختل وحينئذ نقول إن الصومة السفر ينقسم أيضا إلى ثلاث تقسام الأول أن لا يكون فيه مشقة إخلاقا يعني ما فيه مشقة تزيد على صوم الحضر هذا المقصود إذا, فيه مشقة إذا في أيام الحضر يكون فيه مشقة لكن مشقة تزيد على صوم الحضر ففي هذه الحالة نقول الصوم أفضل وإن أفضر فلا حرج ودليله وجليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ولكن المشكور من مذهب الإمام أحمد كراهه الصوم في السفر حتى في هذا الحال وقال لا ينبغي أن يصوم لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى ومذهب الظاهرية تحريم الصوم وأنه لو صام لم يتزه لأن الله قال فعدة من أيام أخر فجعل الواجب عليه عدة من أيام أخرى. لكن هذا القول ضعيف جدا وكذلك المشهور من الإمام أحمد ضعيف الحال الثانية أن يشق عليه الصوم لكن مشقة مهتملة فهنا الأفضل، الفضل، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلّل عليه، فسأل عنه فقال صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فهمتم؟ طيب فنفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام على البر وهنا نقف عند هذا الدليل وهذه الحال من المعلوم في الأصول أن العبرة بعموم اللغ لا بخصوص السبب والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا وش قال ليس من البر الصيام في السفر عام والسبب خاص والمعروف أن العبرة في عموم اللغ لا بخصوص السبب فما هو الجواب عن هذه القاعدة مع هذا الحديث ونحن نقول النصول في السفر أفضل إذا لم يشوق نقول إن معنى العبرة في عموم اللغ لا بخصوص السبب المراد الخصوص العيني الخصوص العيني للخصوص الوصف فأما الخصوص الوصف فإنه معتبر بلا شك. فماذا هذا الرجل الذي ظلل عليه ما نقول ليس من البر صو السفر لك أيها الرجل فقم لو قلنا بذلك لكان لخصصنا العام بسببه لو قلنا بذلك لخصصنا العام بسببه لكننا نقول إن الخصوص الوصفي لا بد أن نقيد به العمود فيقول المعنى ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حاله كهذا فإذا جاءنا زيد وعمر وخالد وبكر إلى آخره كلهم يشط عليهم الصون كهذا الرتل قلنا ليس من البر أن تصور فإذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله إلا لهذا الرطل قلنا العبرة في عموم اللغة لا بخصوص السبب نعم وقد نبه إلى هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث في العمدة وهي قاعدة حقيقة لمن تأملها إن العموم عموم وصفي وعموم شخصي فهنا العبرة بعموم اللغة باعتبار الوصف باعتبار الشخص أما باعتبار الوصف فإن الحكم يتعلق بما بسببه الذي من أجله شرع الحكم نعم نعم تأني نعم وهو نقول يجلب الدليل لا يكون نفسه هذه حالة كل حالة لا يمكن إلا بالدليل إذا قلت ليس من البر السلام في السفر فهنا نعرف السبب اللي من أجله صدر هذا العلم وهو المشقة فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر السلام في السفر بحل المشقة لا حتى وإن من نجد حتى وإن لم نجد ما دام عرفنا أن علة الحكم هو هذا هو هذا المعنى فإن نقيد حكمه. طيب مريضا أو على سفر يستفاد من هذه الآية الكريمه أيضا أن الحكم معلق بما يسمى سفرا بدون سقيم. من أين تأخذ؟ ذكرت رأينا لا يكون في مشقة وأن يشق عليه مشقة مختلفة الحال الثالثة ما هو الرأي الثالث الحال الثالثة أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة لا تحتمل فهنا يتعين الفطر يتعين الفطر ودليله ما ثبت الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم كان في غد مكة، أتاه أصحابه، فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شقف عليهم صيا، وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد العصر، فشربه والناس ينظرون قروه. حماج أي النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل له إن بعض الناس قد فقال أولئك العصاف أولئك العصاف والمعصر ما تكون إن في فعل إن في فعل المحق فإذا كان هذا الرجل شق عليه الصوت السفر مشقة شديدة فإنه يجب عليه أن لماذا لا يفتر لماذا يتعب نفسه ويشق على نفسه والأمر فيه سعر يستفاد من هذه الآية الكريمة أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن ولا مساحة قول من من الإطلاق أو على سفر أو على سفر لكن قال بعض العلماء لا بد أن يستغرق سفره يوما لا بد أن يستغرق سفره يوما لأن أقل فطر يمكن ما هو اليوم، أقل فتر يمكن هو اليوم، فلا بد أن يكون هذا السفر مستقدياً لل يوم، فمن أراد أن يسافر مثلا إذا الزيار في أول النهار ويرجع في آخر النهار، فإننا نقول له لا تف. لا تفسر لأن هذا أقل مما أبيح لك، أبيح لك أن تفسر رمضان وهنا هذا بعض اليوم لا يسمى صوت، وهذه وهذا لا هذا الحكم واضح جدا على قول فقهاء الحنابلة الذين يقولون من علم أنه يقدم غدا لزمه الصوت. يقولون رحمهم الله إن الإنسان إذا عالمه يقدم غدا مثل أفرض أنك كنت في مكة عارف أنك بكرة تباستافر إلى بلادك وتتعصى البلدك قبل غروب الشمس يقول يجب عليك أن تصوم وأنت في مكة لأنك ستقدم إلى بلدك نعم وهذا في الحقيقة عكس من يقولون إنك تفتر حتى ولو قدمت البلد كان في رأي بعض العلماء أن المسافر إذا قدم مفترا جاز له أن يستمر على فطره <تصفيق> وهو احد الروايكين عن إمام أحمد ومذهب مالك والشافر على أنه يفتر هو فطر إذا قدم الإنسان إلى بلده وهو مفتر فأنه يبقى على فتره. وذكر في ذلك أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره. ومن من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في آخره. نعم. ومثله أيضا المرأة إذا ظهر الحيض في أثناء النهار. فأنه لازمها الإنسان. أن وعادم المسافر من البلد مفترا وواجد زوجته وقد طورت من الحي فذلك اللي هو يجد له أن يجامعها يجد أن يجامعها لأنه لا يجب عليها الساق ولا عليها الله, الله تعالى أياما معجودات فمن شهد منكم الشهر في ومن كان مريضا أو على سفر أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخرى قومه وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين هذا اللي يوجد هارفهم من الأرخشة أخذنا أخذنا أخذنا يعني يوجد هنا شهر المران قال لو تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر الشهر هو مدة ما بين الهلالين مدة ما بين الهلالين يسمى شهرا وسمي بذلك لاشتهاره ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هل في الأفق وإن لم يرى أو أن الهلال ما رؤيا واشتهى والصواب الثاني وأن مجرد وجوده طلوعه في لا يترتب عليه حكم سرعي حتى يرى ويتبين ويشهد وقور شهر رمضان هذا من العلم المضاف شهر مضاف ورمضان مضاف إليه ورمضان ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنوم العالمية وزيادة الألف والنوم معهور من الرم واختلف لماذا سمي برمضان؟ وقيل لأنه يرنض الذنوب يرنض الذنوب أي يحرقها نعم وقيل لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحرب والرمضان فسمي شهر رمضان وهذا أقرب لأن الظاهر أن هذه التسمية كانت قبل قبل الإسلام كانت قبل الإسلام وقول الشهر رمضان يجوز ان تقول شهر رمضان ويجوز ان تقول رمضان كما ستنفر في, في الفوعد إن شاء الله ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ وين؟ ها؟ نعم يعني أسماء فقط أما تعينها فإنها من الله تعينه من الله وأما الأسماء فيه السلاحية شميرها وقبله شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خبر متضامن. تقيه هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان. من هي شهر رمضان؟ وقوله رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي صدرت شهر. فمحله الرحب. وقولها الذي أنزل فيه القرآن أي أنزله الله تعالى فيه وقول فيه القرآن القرآن هل المراد به الجنس فيشمل بعضه أو المراد به العموم فيشمل كله قال بعض أهل العلم إنه لإن أل العموم فيشمل كل القرآن وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين، وعلى هذا القول يشكل الواقع، لأن الواقع أن رمضان أن القرآن نزل في رمضان، وفي سواد، مجيء القاعدة، مجيء الحجة، في جميع شو، ولكن أجابوا على عن ذلك بأنه رؤيا ابن عباس رضي الله عليهما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان وصار جبريل يأخذه من هذا البيت فينزل به آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الأثر ضعيف، ولهذا الصحيح أن أل هنا بالجزء وليس بالعمل وأن معنى أنزل في القرآن أي ابتدئ إنزاله كقوله إنا أنزلناه في ليلة المباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله أنزل فيه القرآن أنزل معروف من نزولكم من من فوق من أعلى وذلك بأن القرآن كلام الله عز وجل والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه وقولها القرآن القرآن مصدر مثل القرآن والسكران القرآن بالضم والسكران بالضم والقرآن بالضم كلها مصادر لكنه بنعنى اسم متعين أو بنعنى اسم متعين قيل إنه بمعنى اسم المفعول أي المقروف وقيل بمعنى الفاعل أي القارئ يعني الجامل لأنه من قرى بن على جمع ومنه القرية لأنها مجمع الناس ولا ولا يتنافى أن نقول إنه من هذا ومن هذا لأنه بمعنى اسم الفاعل وسن المقروف وقوله القرآن تنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقاء هدا من الهداية وهي الدلالة من الهداية وهي الدلالة فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعه في دينه ودنياه وقوله هدى للناس kaan, كل الناس heijastavat به المؤمن käsitystä. Heijastavat myös heidän ajattelunsa. Heijastavat myös heidän ajattelunsa. وقوله هودا كلمة هودا هذه هل هي مفهوم من أجله أو حال من القرآن؟ حال. حال. إن كانت مفعول من أجله فلما أن أنزل للهداية الناس وإذا كانت حالا فلما أن أنزل هاديا للناس هاديا للناس وهذا أخر بقوله وبينات من الهدا والفقه وبينك قهودا وبيناك وقيله للناس الناس قد لنا كثيرا ان اصلها علينا ان المدونه فمن قول الشاعر وكل اناث سوف تدخل بينهم تصفر منها الأنامر. وكل أناس سوف تدخل بينهم تصفر منها الأنامر. ذاك الذي كتب في نارها كلهم فهموا. الفقيل الناس والمراد بهم البشر. المراد بهم البشر لأن بعضهم ينقص البعض وو ويستعين به. وقوله وبينات معطوف على هدى. بينات من الهدا والفقه. يعني أنه ليس هداه جلال فقط. فالهداية مع البراهين، لأن البينات هي البراهين والأدلة، وذلك لأن لأن طريق الهداة قد يكون يبين الطريق فقط، لكن ما يفيد الفوجد والبراهين يزال على صلب القرآن جامع بين الهداية وبين البراهين، يزال على صلب ما جاء فيه من الأخبار وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام. وقوله من الهدى والفرقان هذه صفة بينات يعني أنها بينات من هذا النوع من الهدى وهو السلام والأشهاد والفرقان الفرقان مصدر أو اسم مصدر فرق يفرق تفريقا وفرقانا فهو أي القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين خد الله وحرب الله، وبين النافع والضال، القرآن في كل شيء، القرآن في كل شيء، ولهذا الموثق لهداه القرآن يجد الفرق العظيم في ما بلعه القرآن، والإنسان الذي في قلبه ذيب ولغير لله يشق عليه الأمور ولا يستطيع أن يفرق بين الأمور المتشابئة بين الأمور المختلفة تجد تستطيع على الأمور وتفضل ولا يفرق بين المختلفة ولا يجمع بين ما توافق فيه أو ما مغسطها. وقوله مدينات من الهدى والفرقان من الفرقان أنه يفرق أيضا بين الثواب والعقاب. ولهذا في الغالة أن الثواب يعطي مخصصلاً والعقاب يعطي مجمعاً وما نقول جائماً لكن في الغالة إذا رأيت مثلاً هل أتى الإنسان هنا من الدهر؟ قال فيها الله عز وجل إِنَّا أَعْفَدُنَا لَشَاثِينَا السَّرَاكِلَا وَأَغْلَالًا وَسَغِيرًا بس. وقد أنشى دباغ الناس في هذا فيتا من نحره؟ ما. <سهار> يعني مثل الماء. ماء سهل هو قوله بسيئة وطلبية وبجامدين. وبجامدين. وبجامدين ولما صح؟ لا ما وبما وقى. هو بلا بلا إيه. وَبِمَا وَقَدْ وَبِلَنْوَ الْتَمْسِيلِ وَبِمَا وَقَدْ وَبِلَنْوَ الْتَمْسِيلِ اسمية طلبية هذه الإمانة طلبية فليصموا واللام لام الأمر فليصموا وسكنت بوقوعها بعد الفعل وهي تسكن يا حسين إذا وقعت لام الأمر تسكن وقعت بعد اه نعم وعو, وعو. نعم. طيب حيواو الوار صح طيب نبي سواعد على هذا نعم من طيب طيب هذا فلام م الأمر إذا وقعت هذه فروث ثلاثة تسكن، بخلاف لام التعديل فإنها مكسورة ولو وقعت بعدها، ولذلك يغلب كثير من القرى في قول تعالى ليكفروا بما آتيناهم، <تصفيق> <تصفيق> وليةمتى، وبعضهم وهذه على جعل اللام التعليل ما يص ما ما يصير، فتقول وليةمتى؟ قال فما شهد منكم شهرة؟ هل يصوم شهيد؟ بمعنى شاهد هذا هذا قول وشاهد بمعنى حضر هذا قول آخر فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله الشهرة لأن الشهرة قلنا في تعريفه مدة ما بين الهلالين والمدة تشاهد ولا ما شاهد آه، ما تشاهد، المتزامن مو بشاهد، طيب، وعلى الثاني فمن شهد منكم الشهرة اللسم كمن حضر الشهرة اللسم، يارد فيه أشكال ولا ما يعرف، آه، ما يارد فيه أشكال، على القول الأول الذين قالوا مراد الشهرة. شهادة من الشهادة لا من الشهور الذي والحضور قالوا إن الشهر هنا على تقدير مضاف أي فمن شهد منكم هلال الشهر هلال الشهر في اللص على أو على رأيهم من باب التجوز بالشهر عن هلاله من باب التجوز بالشهر عن هلاله ولكن القول الثاني أصح أن المراد بشهد حضر نعم المراد به حضر ويرجح هذا أمران أحدهما لفظي وهو أنه على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تجوز قول ثانيا أنه في الوقت الحاضر في بعض الأماكن ما يشاهد الهلال مثل المناطق القتبية ما فيها هلال جمز عليهم شهرين ثلاثة أربع خمسة ستة ما شاهد الهلال فعلى هذا لو علق برؤية الهلال ما نهدرك ما يصموك فإذا قلنا شهد بمعنى حضر ونموجود حوية الهلال إن صار هذا عاما فيقال لهؤلاء مدى من الشهر والزمن نشاهد بمعنى حضر فيقدر زمنه لهؤلاء إما باعتبار خط الاستواء أو باعتبار عرض مكة أو باعتبار أقرب البلاد إليه على ثلاثة أقوى والمسألة كلها اجتهادية والأقرب أنه يعتبر أقرب البلاد إليه يعني من ناحية دغرافية هذا <تصفيق> هو, هو, هو الوقت طيب وقوله فمن شاهد منكم الشهر فليصوم أيضا تؤيد تؤيد القول الثاني إن المرار شاهد يعني حضر لأن الهلال لا يصام والذي يصام الشهر وقوله فليصومه هذه منزلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بأنه يصوم نهاره وليس يصوم جميعه إذ محل الصوم هو النهار فقط وانهار لكن أول ما أقل الصوم كان الإنسان إذا نام أو صلى العشاء الآخر فإنه ما يأكل ولا يشرب إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني ولكن الله يسر وخفف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير الليل نعم قول <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم وحفظهم نعم <تصفيق> ما يؤيده. ما, أقوله <تصفيق> ما يؤيده ما يؤيده ما يؤيده لأن الرسول بس بين الميقات فقط بين الوقت يكون الابتداء الصوم من هذا من المدكر الشهر وقوره فلا سمح. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذه جملة سبقة لكنه أعادها لما ذكر سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فلسمه وكانت الآية هذه ناسخة لما قبلها قد يظن الضان أن أنه مسح حتى فطر المريض وفطر المساح فآعادها سبحانه وتعالى تأكيدا لبيان الرخصة وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام فإنها باقية وهذا من بلغة القرآن وعليه فليس فليس هذه الآية أو هذه الجملة من الآية ليست تكرارا محرم والتكرار لفائدة لأنه لو قال فمن شهد منكم شهرة فليصمه ولم يقل ومن كان, ومن كان لكن ناسخ لكن ناسخ عاما ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر تقدم الكلام عليها يا عرابا ومعنى قال الله تعالى يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم العصر هذا تعليل لقوله ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم العصر وأعلم أن قوله يريد مأخوذ من الإرادة فعل مضارع من الإرادة الله تعالى يريد وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية فالإرادة الكونية ما يتعلق بتقديره والإرادة الشرعية ما يتعلق بشرعه ما يتعلق بشرع ما معناهما معنى الإرادة الشرعية مع نه المحبة ومعنى الإرادة الكونية المشيئة مع نه المشيئة فقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد فقوله تعالى في الآية الأخرى ويفعل الله ما يشاء ويضل الله ظالم. ويفعل الله ما يشاء طيب وهنا يريد الله بكم نسر هذه الإرادة الشرعية المانا يحب بكم نسر يحب اليسر وليست الإرادة الكونية لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا الوسر كونا ما تأثرت أمور على أحد ولما صدق قوله تعالى فإن مع العسر يسر لأنه على تقدير أن تكون الإرادة هنا كونية ما يكون هناك عسر أبدا فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا إيش الشرعية الشرعية. الإرادة الشرعية ولهذا ما تجد الحمد لله في شريعة الله في هذه الشريعة ما تجد فيها عسرة أبدا بل ولا أظن في جميع الشرائع عسرا إلا بسبب من الأمم لأن الله قال فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَعْدُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَاتِ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْءِ اللَّهَ فَخِيرَ إِلَّا أَخْرِهِ نعم وإلا في الأصل أن الشرائع الله عز وجل نبيها الجسر والسهولة لكنه مع مع كونه عز وجل مريدا للمس والصغور بالعباد هناك حكمة قد تقتضي في بعض الأحيان إيش التشديد نحن في شريعتنا والحمد لله الشريعة نجحت ما فيها زياده ولا نقص لكن قد يحرم الإنسان شيئا من الطلبات بظلم يحرم إياها تحريما كونيا أول كونية بأن يكون فيه مرض لا ينفع معه أن يأكل هذا الطيب من الفجرات كما لو احتمل الإنسان مثلا عن أكل اللحم أو عن الحلوى أو ما أشبه ذلك والحاصل أن الإرادة تنقسم إرادة الله تنقسم إلى كم؟ إلى خسمين شرعية وكونية شرعيه وكونية فما تعلق بالشرع فهو شرع وما تعلق بالتقدير والخلق فهو كون ما الفرق بينهما من حيث الحكم قلنا الفرق بينهما أن الإرادة السرعية بمعنى المحبة والإرادة الكونية بمعنى المسيح هذه واحدة ثانيا الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوي المراد والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع فالإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع فالله تعالى يريد مثلا منا أن نطيعه من جميع العباد فاتقى الطاع وقد وقد لا تقع هذا فرق ثاني الفرق الثالث الإرادة الشرعية لا يكون المراد يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. الإرادة الشرعية لا يكون مراد فيها إلا محبوبا لله. والإرادة الكونية قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب لله. لأنها تتعلق بالكون بالتقدير والله عز وجل يقدر ما يحب وما لا يحب. كل شيء بتحذير الله. والآن نبي نختبركم في أمثلة. ما تقولون في كفر أبي جهل؟ هل هو مراد كوناً أو شرعاً أو كوناً وشرعًا؟ كوناً. أه؟ كوناً لا شرع. كوناً لا شرع. صح. كوناً لأنه وقع. لا شرعاً لأنه. غير محقوب إلى الله كذا؟ طيب ما تقولون في إيمان أبي بكر؟ مراد كونا وسرعة. ورادة كون لأنه وقف. وسرعة لأنه لا يحب يحب الإيمان. طيب ما تقولون في كفر أبي بكر؟ لم يرد كونا ولا, ولا شرع لم يرد كونا لأنه لم يقف ولا شرعا لأن الله سبحانه هذا لا يحبكم كذا طيب ما تقولون في إيمان أبي جهل مراد شرعا لا كونا مراد شرعا لا مراد شرع لأن الله يحبه لا كونا لأن الله تعالى لم يقدره واتقلون إذا كان الله يحب الشيء فلماذا لا يقع ألست أنت إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله والله على كل شيء قدير فلماذا لا يقع ما يحبه مع قدرته عليه فالجواب على ذلك أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأفعال لحكمه الله عز وجل قد يحب الشيء لذاته وقد يحب الشيء لما يترتب عليه من الحكم فالكفر ليس مراد الله شرعا لكن مراد له كونا لأن في وقوع الكفر من الحكم والمصالح العظيمة نعم ما لا توجد في عدم لو آمن كل الناس لفسدت الدنيا ولو كفر كل الناس لفسد الدنيا، ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل أن خلقنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقد قال الله تعالى ولو شاء رب كلا جعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم، ولذلك خلقهم يعني وللاختلاف الذي افترض في حكمة الله عز وجل خلقهم وتمت كلمة ربك ولولا هذا ما تمت كلمة الله وتمت كلمة ربك لعمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فصار هذا المكروه إلى الله شرعا المراد له كونا فاقتضت الحكمة وجودا فأحبه الله عز وجل لا ولا ولكن لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي يريدها سبحانه وتعالى شرعا فلا يغرنك قول من يقول إنكم إذا وصفتم الله أز وجل بأنه مريد لما يكره فقد وصفتموه بالعجز فكيف يقع ما لا يريد بأنه قول يقع ذلك لما يترتب عليه من الفكم والمصالح الآن ولله متبعد أو مثلا واحد عند هدوء يحبه حبا شديدا أصيب هذا النجن بدائل لا يدرئه إلا الكي. هل هل الأب يكوين؟ لا، بل يسل. نعم. نعم. نعم. يكوينه بلس إلى كييه. لماذا؟ ويكره الكي، لكنه لما يترتب عليه من المصاعب، من, من الصح. فالإنسان العاقل البصير يعرف أن حكمة الله عز وجل أعدى من حكمتنا ولا تنسبوا إليها حكم الحلق لهم الحكم والإسرار في تقدير ما يكرهه جل وعلا شيء عظيم حتى إنه في الحديث القدس قال الله عز وجل ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وَأَكْرَهُ إِسَاءَتَهُ ولا بُدَّ لَهُ مِنْهُ سبحان الله أكبر. الله يكره جل على أن يسيء عبد المؤمن فهو يكره الموت ولكن الله يقول لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لا بُدَّ لَهُ منه. فهذا كل يدلك على أن الله عز وجل يقدر ما يكرهه لحكم عظيمة بادرة نعم لماذا لا نظن الإرادة الحظية؟ لماذا لا؟ لماذا لا نضمن الإرادة الثوّنية الحب من هذا المكان؟ لا، لكن أصلها ليس ليس محبوباً الله، نفس المراد غير محبوب، لكن ما ما ما ترتب عليه المصالح هو المحبوب. كذا؟ لشدة؟ لا، لأن الإنسان يحب الشيء لا ترتب عليه. المحبوب. لا بارك الله فيك. المراد نفسه شر، معصية، ولا يمكن نقول إن الله يحب المعصية، أبداً. لكن يحب ما يترتب عليها من الـ من ال من الآثار الحميدة. المعاصي ما قام الجهاد في سبيل الله، ولا قام الأمر المعروف عن الموكب، ولم تحل الإنسان أيضا بنفسه. لو كان الناس كلهم اللي حولك يطيعون الله، ما ما ما تنفرت أنت أنت بالمعاصي، حتى لو كنت تريدها ما ذهبت تفعلها. لكن في من المصالح المترتب عليها هذا محبوب يا الله. أما نفس المراد فليس محبوبا ولا يمكن أن تبينه من يحبه <تصفيق> أن عقولنا لا تحيط بكل فترة ولا بشيء من فتوق الله نعم وما هو من العلم إلا قليلا فهذه الحكم ربما هذا الشاب لو أنه بقي نعم لحصل له انحراف ما ندري ولعله يقول له انحراف لو بقي فيضل هو ويضل الناس والله سبحانه وتعالى حكيم فكل شيء يفعله الله عز وجل، فعلم أنه لحكمة، حكة. لا تظن أنه ليس لحكمة، بل لو أنه على خلاف الحكمة، فعلم أن ظنك هو الخاطئ، نعم، لأنه أنت اللي تريد أن تحترم الله عز وجل، حتى تريد حتى تريد منه أن يفعل ما ترى أنه أنت ما تراه أنت حكمة، نعم، هل هذا معقول؟ الإنسان الآن ما يبصر طرف الم طرف نعم ب... ب... بال الحسية ويا العين كيف هذا يبصر الأمور المعنوية الحكم الأسر التي يتضمنها خلق الله عز وجل وشر ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقول والله إحنا نجلس نبي نجلس نحلل الشرع الشرع اللي بعيدين الآن محسوب كتاب والسنة نبي نحله نبي نجعل كل مسألة حكم يبدرون ما سدوا كان في أشياء تحار فيها العقود في حقيقة من من المشروعات ما تقدر الإنسان يعاملها وهي مشروعات محصورة كيف عاد الخلق الذي ما يحصل نشح نشح هذا القول العدل دائم القول الحق دائم يكون عدلا بينك والطرفين إذا تعملت مسائل النزاع لا في المسائل العلمية العقيدية ولا في المسائل العملية الفقهية إذا تدبرت هذه المسائل وجدت دائما أن الحق وسط بين الطرفين والعام يقولون خير الرموع الوسط إينا. إن بالحقيقة أنا أخذ الموضوع بعضها لكنه يمكن نصفيد إن نعم الحل يقول ماذا ردت بشيء؟ نعم تردت يقولون هذا هذا التردد بارك الله فيك أشكل على كثير من الناس ولكنه عند التأميل لا أشكال فيه التردد يكون له سببا السبب الأول الإشكال على الفاعل أو جهل الفاعل بما يترتب على هذا الأمر فتجده يتردد فيه هل يفعلون لما عند الأمر الثاني التردد يكون سببه العلم لكن هناك مقتر آخر وهو الرحمة يتردد الإنسان ولكنه أخيرا يسمم مثل ما قلنا الآن الكي يحزن الصدق أتجر الإنسان يتردد لكن إذا علم ما فيه ما مصدح وأنه لا بد منه فقدم فالتردد الذي ينزه الله عنه عز وجل التردد الذي سببه الجهد هل أقدم أو ما أقدم أما التردد الذي سببه العلم لكن يكون هناك مقتض آخر للتردد كالرحمة مثلا فهذا لا ينزل الله عنه لأنه من كمان رحمته سبحانه وتعالى ولهذا قالت عن قفض نفسي عبد المؤمن وهم كده العباد فكانت المؤمنين رحيما في الرحمة الخاصة بالمؤمنين إن لا تقدر أن يترد جل وعلا لا ترد بل جهد مثل ما قلنا العجب الله يعجب ولا لا يعجب بالقرآن وبالسلمة قال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخروا وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربه من خلوة عباده وفرد عياره إلى آخر نعم فالعجب أنكره بعض الناس قال لنا العجب لا يريد في الله لأن العجب سببه جهل الإنسان فيأتيه الأمر على غرة هي عجب وقال العجب الذي سببه هذا يلده الضوان أما العجب الذي سببه فيه الشيء أما العجب الذي سببه عدته الواو عاطفة واللام نسألكم هل هي لام الأمر ولا لام التعليق؟ مش الدليل كسرة. آه. كسرة لو كانت لام الأمر لسكنت ولكنها مكسورة فهي إذن لام لام التعليق وعلى أي شيء يكون لأب ما دمنا قلنا ولتكمل إن الواضح عذر فأين المعطوف عليه؟ قالوا إن المعطوف عليه قوله اليسرى يعني يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ويريد لتكمل العدة ويريد لتكمل العدة واعلم أن أراد إذا تعدد في اللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى وذلك لأن الفعل أراد يتعدى بنفسه فقول يريد الله ليبين لكم معناه يريد الله أن يبين لكم وهذه ولتكمل العدة يعني وأن تكملوا العدة يعني ويريد الله منا شرعا ولا قدرا شرعا أن نكمل العدة وتكمل فيها قراءتان تكمل التخفيف وتكمل التشديد وهما بمعنى واحد قول ولي تكملوا العدة العدة استنبط بعض الناس من قولها العدة ولم يقول ولي, ولي تكملوا عدة الشهر استنبط منه أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم شهور مثل الذين في التوائر القطبية قال هنا ما قال تكملوا عدة الشهر لأنه لا شهر عنده فقال تكملوا العدة يعني عدة الأيام عدة الأيام فيصومون هؤلاء في وقت رمضان عند غيرهم شهرا ولا عدة شهر عدة شهر لأن شهر عندهم غير موجود غير موجود وقال إن هذا من آيات القرآن أنه جاء التعبير صالحا حتى لهذه الحال التي ما كانت معلومة عند الناس حين نزول القرآن وقال ولتكمل تكمل العدة العدة أيضا فيها فائدة كلمة العدة ما قال تكملوا شهرا وذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوم تسعة وعشرين يوم وهذا كثير الشيخ بعض الناس يعني لا فات الشعر ثم ثلاثين يوماً. أي غلط لا غلط اكمل الثلاثين خطأ قال وليت كبروا الله الواحد عاد وليت كبروا معطوفة على تكميل بإعادة حرف الجر ولتكمّلوا العدة ولتكبروا الله تكبروا الله أي تقولوا الله أكبر والتكبير يتضمن الكبر العظمة والكبرية والأمور المعنوية وكذلك يتضمن الكبر في الأمور الذاتية فإن السماوات السبع والعربين السبع في كف الرحمن كخرجلة في كف أحدنا والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وقوله وليتكبر الله على ما هداكم على قيل إنها للتعليم إن على هنالك للتعليم وليس للسعلاء أي تكبروه لهدايتكم وقوله على ما هداكم إنما جاءت على دون الله مع أنها تفيد التعليل إشارة إلى أن هذا التكبير يكون في الآخر ليكون عاليا على ما حصل من الهداية لأن الشيء إذا كان في الآخر صار هو الأعلى ولا لا. كما لو ملأت إناء من الطعام مثلي. لو ملأت إناء من الطعام وجعلت عليه شيئا يكون هو الآخر ولا الأول يكون هو الآخر فلهذا قال على ما هداكم يعني يكون التكبير على ما هدانا وهذا يدل على أنه يكون في آخر في آخر أو عند تمام عند تمام هذه الهداية فاستفدنا من علاء الآن أمران أو أمرين الأول أن معناه التعليل كلا الثاني أنه عبر بعلا لماذا إشارة إلى أن التكبير يكون بعد انتهاء هذه الهداية ولهذا متى يشرع التكبير في آخر رمضان إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر يعني بعد انتهاء رمضان ودخول شوال إذا غربت الشمس شرع التكثير وقوله على هداكم ما هنا مصدرية ولا موصولة إذا كانت موصولة فتحتاج إلى لا الصلة موجودة تحتاج إلى عائد وإذا كانت مصدرية محتاجة إلى عائد والعائد التي تحتاج إليه هنا محذوف نعم يعني على ما هداكم به أو عليه أو له يقدر شيئا مناسبا ومعلوم أنه إذا أمكن عدم التقدير فهو أولى وعلى هذا فالراجح أن تكون مصدرية أي على هدايتكم التقدير على ما هداكم لهم على الذي هداكم لهم وهو الصيان نحن على التعليم هنا ماذا كرَه المارك ماذا كر كل ما تقوله نعم طيب وقوله على ما هداكم هذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل وهي التي يعبر عنها أحياناً بهداية الإرشاد وهداية التوفيق الإنسان إذا صام رمضان وأكمله لا شك أن الله مهن عليه بهدايتي هداية العلم وهداية العمل يعني هداية الأرشاد وهداية التوفير وقوله يتقبر الله على ما هداكم هنا أتى بالتكبير دون الاستغفار مع أن كثيرا من العبادات إذا انتهت تختم بالاستغفار بالاستغفاء <تصفيق> كأنه والله تعالى أنه لما كمل هذا الذكر كمل هذه هذه النعمة والهداية والصيام، صار كأن الإنسان على على نعم وارتفع مثل ما شرع للإنسان إذا على نشزا أن يكبر وإذا هبط واديا أن يسبح فكأنك بإتمامك هذا الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام وربما وفق لليد القدر هذا الشهر كأنك علوت فلهذا قال على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون أي تقومون بشكر الله عز وجل ولعل هنا للتعليل تشكرون على أي شيء على أمور ثلاثة الأمور أربعة: إرادة الله بنال يوسف، عدم إرادته العصى، إشبعات، إكمال العدة، التكبير على ما هدا، نعم هذه الأمور كلها نعم، كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليه، ولهذا قال ولعلكم تشكرون. <تصفيق> واعلم أنه يقال الحمد والشكر يقال الحمد والشكر فهل هما مترادفان أم بينهما عموم وخصوص يقول بينهما عموم وخصوص فالحمد أعم من حيث السبب الحمد أعم من حيث السبب والشكر أعم من حيث المتعلق، فسبب الحمد كمال المحمود وإفضل المحمود، يعني الحمد سببه كمال المحمود فالله يحمد على ما له من الكمال وإفضل المحمود يفضل يحمد الله أيضاً على ما له من الإفضل والإنعام. لكن متعلقه اللسان فقط. الحمد إنما يقوم باللسان ولهذا قلنا في تعريفه وصف المحمود بما له من الكمال والإفضار فمحله اللسان فقط أما الشكر فسببه شيء واحد وهو النعم سببه النعم لأنك لا تشكر إنسانا على كماله وإنما تشكره على إنعامه عليك فالشكر سببه النعمة لكن متعلقه أعم إذ أنه يكون بالقول والقلب والجوارح يكون بالقلب واللسان والجوارح وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أكررها للمرة الثالثة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ونطلب من حسين أن يقرأها بالقلب واللسان والجوال فمن اعترف بقلبه لله بالنعمة فهذا أتى يرقل من أكهان الشكر لكن بقي عليه رقنا ومن اعترف بقلبه ورسانه لله تعالى بالنعمة فقد أتى بركنين وبقي عليه واحد ومن اعترف لله تعالى بالنعمة بقلبه ولسانه وجواره فهذا أتى بأركان الشكر كلها شكر النعمة من يكون بآداء ما شرع الله لها أو ما شرع الله فيها فالمال مثلا شكر الله عليه أن تؤدي زكاة وتقوم بما أوجب الله عليه من نفقات وكذلك تقوم بما شرع الله لك من تجمل بثيابك كما أشبه ذلك وإذا نعم الله على عبد النعمة يحب أن يرى أترى نعمة عليه وإذا كان بالعلم فشكر الله عليه يكون بالعمل به ويكون بتعليمه وبدله للناس بكل طريق وعلى هذا فقص فشكر النعمة أن تقوم بما شرع الله لك فيها هذا الشكر الخاص أما الشكر العام فأن تقوم بطاعة المنعم مطلقا نعم؟ هذا الشكر العام الذي يكون به الإنسان شاكرا يكون به الإنسان شاكرا وأظن يجب أن نعرف الفرق بين الشكر الخاص والشكر العام أولا الخاص الذي تقوم بشكر هذه النعمة المعينة والعام أن تقوم بشكر النعم على سبيل العبور فمثلاً رجل آتاه الله مالاً وعين فكان يبذل المال فيما أرضي الله عز وجل لكنه شحيح بالعلم يقول هذا شاكر من وجه من وجه خاص غير شاكر من وجه ولا نعطيه اسم الشاكر مطلقاً ولا نسلب عنه اسم الشكر مطلقاً نقول هذا شاكر من وجه وغير شاكر من وجه كذا لأن الإنسان يكون فيه خير وشر ويكون فيه إيمان وكفر وفسوق وضاعة كما هو مثل في السنة والجماعة. طيب, طيب من فاتر رمضان الله وقاضي يشرع لهم قضاء لا ما ما هو شرع هذا لا شرع وبيجين شرفا ثواني. وبجِئك من أصابت نعم. أو <تصفيق> أو يحمل. يحمل ويشعر. في يعني حتى هذه إذا ذكر مسام ما, ما يؤتي الله على هذه المصيبة من تكفير السيئات ورفعة الدرجات والصبر عليها يقول هذه نعمة تشكر الله. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَاعِ إِذَا دَعَى فَلَيْ يَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الخطاب في قول وإذا سألك يعود لمن؟ الرسول. إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى في إبلاغ الوحيد وليس عائدا إلى كل أحد وهو عائد إلى كل أحد وقد سبق لنا أن الخطاب الموجه من الله عز وجل قد يكون خاصا بالرسول، وقد يكون عاما له وللأمة حسب السياق إذا سألك عبادي عني عباد مضاف ولي مضاف إليه والمراد بالعباد هنا العباد المؤمنون عباد المؤمنون بدليل قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا والكفار ما يدعون الله يدعون معه غيره الله وقول إذا سألك عبادي عن لي عن أي شيء عن ذات الله عن صفاته عن قربه عن كرمه الجواب هو الذي يحدد معنى السؤال الجواب هو الذي يحدد معناه. نشوف الجواب فإني طريب وجيب ودعوة الدع إذن هم يسألون عن إيش عن القرب والإجابة عن القرب والإجابة لأن كلمة عني تحتمل معانيا كثيرة لكن يحددها الجواب وكما يقال إن الجواب على قدر السؤال إذا سألك عبادي هل هذا يدل على أنهم سألوا أو أنهم سيسألونه أو أنه على تقدير هذا هذا الأمر وفرضه عدة أمثلة شاء هل تدل الآية على أنهم سألوا أو أنهم سيسألونه أو أنهم إن سألوا تقول كذا يشمل الجميع. يشمل. الثالث يشمل. الثاني والثالث. لكن أنا ذكرت لكم هذه الاحتمالات الثلاث احتمال الثلاثة لأنه مكر في هذا الموضع حديث. أن الصحابة قالوا يا رسول الله أقرب ربنا كانوا ناديهم أم بعيد كانوا ناديهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. فأنزل الله هذا الآية وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وضعفوا ولكن بعضهم يذكره محتجا به وممن يذكره محتجا به الشيخ الاسلام المتنمي رحمه الله وإذا ذكره في هذا الموضع محتجا به دل هذا على أنه عنده حجة وأقل أقواله أن يكون حسنا لكن كثير من المحدثين ضعفوا هذا الحديث وسياق الآية لا يدل على أنه سببها، لأنه لو كانت لو كان سبب نذل آه هذا القول، لقال كما يعبر في في آية كثيرة، ويسألون عن اليتامى من لهم الله خير، ويسألون عن المحيط، يسألون كما ذكر لهم وما أشبه ذلك، حياة بصيغة المضارع الدال على الوقوع. لا بصيغة الماضي المعلق بالشرط فإن الماضي المعلق بالشرط يدل على عدم على عدم وقوع ذلك الشيء لكن هل يدل على أنه سيقع أو, أو على فرض أن يقع قال علماء البلاء إن إذا وإن كلاهما شرطيتان لكن إن لا تدل على وقوع. قد تعلق بأمر متنع غاية المتنع، بخلاف إذا فإنها تدل على الوقوع، تدل على الوقوع. مثال ذلك قلت لك إذا جاء زيد فأكرمته. وإيش معنى هذا؟ إنه يبي يجي، واليكل اكرامك أيها عندما جيء. فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه هاريد العلم قد يأتي وقد لا يأتي وقد يأتي وقد لا يأتي فهذه الآية إذا سألك ظاهرها أنهم أن السؤال منهم متوقع ظاهرها أن السؤال منهم متوقع وعلى هذا فيكون الله عز وجل أكتاه بأمر قد يقوم وهو للكون أقرب أما إن فقلت لكم إنها لا تدل على وقوع الشيء بل إنها قد تدل على الشيء الممتنع غاية الممتنع فقوله تعالى عن نفسه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد هل الشرط ممكن غير ممكن وقوله عن رسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحقق النعمة يمكن يمكن هذا ما يمكن. طيب وعما قول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم, يكن إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع متأ إن هذا على شيء لهم Kiitos. Mm. Kiitos.